أيها المؤمنون للمؤمن مع رمضان أحوال متعددة تندرج من الأدنى إلى الأعلى إن العبد إذا فر عن الله وأعرض عن ذكره فقد أوكل نفسه إلى هواه وأوكل نفسه إلى ذاته الضعيفة وأوكلها إلى من لا حول له ولا طول ولا قوة ولكن اللبيب العاقب إذا فر من الله فر إليه ولا ملجأ من الله إلا إليه ألا وإن من أحوار المسلمين في رمضان عفى الله عنا وعنهم لم ينظروا إلى رمضان إلا أنه تغيير في البرنامج اليومي وتبديل في البرنامج الزمني فيقضون نهار رمضان في سحابة نوم متواصل ويقضون ليله والعياذ بالله في لهو وعبد متواصل ويظنون بذلك أنهم قد هدوا ما عليهم وأنهم صاموا وأين سيد من آثار وهدي سيد المرسلين فلوات الله وسلامه عليه والذي ينقص الناس ثانيا الهمة العالية والعزيمة على العمل الصالح الرشيد فإن انتشار العلم اليوم قد بين للناس كثيرا من أمور دينهم ولكن كما أسلفنا ينقص الناس اليوم الهمة والعزيمة على طاعة الله جل وعلا والإنسان إذا كان عاليا الهمة لا ينظر إلا ينظر وراء الآفاق ينظر فيما وراء الغيب يطمع فيما عند الله لا ينظر إلى الدنيا ولا ذاتها، ولا إلى الشهوات التي ستنتهي فإن الدنيا بأسرها نعمة زائلة وزهرة حائلة لا محالة أيها المؤمنون كذلك من أحوال المسلمين في رمضان ذكر ربهم تبارك وتعالى ولا ريب أن ذكر الله أنس الصرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر على الإطراء يقول جل جلاله أنا بذكر الله تطمئن القلوب وإن الإنسان لا يلهج بذكر أحد إلا إذا بلغت محبته في القلب محبة عظيمة فمن كان يحب الله حبا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته ولا يقدم على حب الله حب أحد كان طبعيا وبديهيا أن يلهج لسانه بذكر ولكن المغرقين بالشعوات والعاكذين أمام ششاد التلفاز والمستمعين إلى ما حرم الله هؤلاء غالبا ليس في قلوبهم إلا ما يبتغيه الشيطان ويريد أصحاب الهجور ويرتضيه أهل الهوى فلذلك من البدهين أن يقل على ألفنتهم ذكر الله تبارك وتعالى فالذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في المقام الأول أن يجنب نفسه المواطن والمنازل والأماكن التي تلهي عن الله لأنها إن, أنهت إن ألهت عن الله ألهت عن ذكره وينبغي عليه أن يحرص على أن يرتاد الأماكن التي فيها إحياء لذكر الله كالمساجد والصلوات وحلقات العلم ومواطن المحاضرات والجرساء الصالحين فإن تلك المواطن مما تعين المر على ذكر أما كيف يذكر المؤمن ربه فإن قراءة القرآن ذكر والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر وتهليل الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه ودعاه نوع من الذكر وأعظم الذكر على الإطراق قول لا إله إلا الله ينبغي أن نقول في خاتمة محافرتنا هذه أن في شهر رمضان تتجدد كثير من المسؤوليات تتجدد مسؤولية الأب المسلم مع أبنائه لأن يدلهم على الخير ويحثهم على مواطن الرشاد ولا يكن هم الرجل المؤمن أن يتخلص من أبنائه بحجة أنه يريد أن يتفرغ للعبادة بل أنه ينبغي عليه أن يعلم أبنائه بنينا وبنات ما لهذا الشهر من مكانة في الدين كما يتجدد في شهر رمضان مسئولية المرأة المسلمة فإن المرأة المسلمة من الواضح الجلي في هذا العصر أنها أصبحت مرماً وهدفاً ظاهراً بيناً لأعداء الملا ودعاة البجور وأرباب الهوى وما تبثه القنوات الفضائية عبر الأفلام والأغاني والبرامج في كثير منها لا يختلف عليه اثنان بأن المراد منه إخراج المرأة المسلمة العذيفة من خدرها وجعلها كنساء الغرب الذين لا يرقبون في الله إلا الولادهم. ولا ذلك ولا ريب أن هذا الهدف هدف خطير والتصدي له ليس واجب الدولة فقط وليس واجب الولاة أو العلماء فقط ولكنه واجب الجميع كل بحسب ونبينا صلى الله عليه, الله عليه وسلم كان شفيقا حادبا على الأمة كما هو معلوم ولذلك نقل عنه في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنو ذات ليلة فقال يا سبحان الله ما أنزل ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن أقبلت الفتن كقطع الليل المضرة ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات أي النساء فرب كاسية في الدية عارية في الآخر وما يرتديه النساء من ألبسة اليوم حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله صنفان من أهل النار لم أرهما قون معهم صياع كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات منويلات عليهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من المسيرة كذا وكذا فهذان الاثران عن المحسوم صلى الله عليه وسلم موعدة وتبليغ وذكرى لنساء المؤمنين وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا لأن يتقين الله تبارك وتعالى السر والعلم وأن يخشينه في الغيب والشهادة وأن يعلم أن ما طولب به الرجال من الطاعات الأصل أن النساء مطالبين به إلا أن يستثني ذلك دليل فكون المرأة تخرج إلى الصلاة غير متطيبة ولا متزينة متبرجة هذا أمر حسن محمود قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وينبغي ويلعب الرجل المؤمن الحصيب العاقل دورا كبيرا في هذا الأمر فإذا كان الرجل كلما دخل البيت أو غدا سأل عن الطعام وسأل عن الآتاء وسأل عن تغيير الفرش وسأل عن ما شابه ذلك إن شغلت المرأة بذلك حتى ترضي زوجها ولكن إذا كان الرجل إذا دخل لا يسألها إلا عن الأبناء صلوا أم لم يصلوا صابوا أم لم يصوم سألها عن البنات كم قرأنا من القرآن كم حفظنا من الأحاديث صرف جهد المرأة إلى رعاية أبنائها وبناتها وفهمت أيضا أن المراد بها نفسه، وهذا أمر ينبغي أن يحرص الناس عن طريق الكلمة الطيبة والنصيحة السديدة والتهالف والتآخر بأن نسد جميعا تلك الفقرة التي يريد أعداء الإسلام أن يجعلوها ظاهرة بينة للأمة وأن يصلوا من خلالها إلى هدم القيم والمبادئ والأخلاق نسأل الله جل وعلا بأسمائه حسنة وصفاته العلاء ورحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه